وَمَا أَْمُسَلنَ مِ قَابَدِكَ إَِّ جَلًَا النُوحئِ إلَ يجِب فَسأَلُ أَجِ الِكرِ كُ تُم ل بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وَذَرَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِين أَوْ يَخُذَهُم عَذَابٌ خَوْفٌ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ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 ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتكون وما بكم من